إما القلب نعم يقول الذي فهمنا من قولك أن من استهزع وقال أن لحيتك كأنها ما عرف إيش أو ثوبك قصير كأنه فستان أن القائل كافر لأنه مستهزئ بدين ال... لا أنا ما قلت هذا الكلام أنا قلت إن كان يعني فعلا الثوب يعني ما هو يعني منظرا أو اللحية تكون كذا يعني إن كان يريد الاستهزاء بصاحب اللحية شيء وإن كان يريد الاستهزاء باللحية على أنها من دين الله هذا شيء إيش آخر هذا فعل لكن قد ينم عن اعتقاد وقد إيش وقد لا ينم أحيانا بعض الملتزمين يرى بعض الناس شوف يعني اللحية ما هي لو هذبها يكون ايش لو يعني مشطها لو يعني عدلها لو يعنيها يكون هذا يعني طيب منه فمسألة عمل لكن قد يعني يكون الباعث له اعتقاد وقد وقد لا يكون يقول من أتع عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا الحديث هذا النص يقول ولكن بالنسبة لما يسترق الشيطان ويخبرونه لهؤلاء العرافين يخبرون الشخص اللي يسترق تسترق الشياطين قل فهل يكذب أو يكذب الكلام على الكلام على ما ماشية شش هل يكذب على الكلام على المسترق إيش يريد ما أعرف أنا إيش يريد يعني إن أتيت كاهنا فصدقته على أنه كلامه والله ممكن وقد يقع وصدقته وخرجت من عنده إن كان يعني وصل لباب الاعتقاد إنه نعم هذا الكاهن يطلع الغيب ويعلم الغيب فهذا هيش اعتقاد فهذا كفر مخرج وأما إن كان مجرد يعني تصديق إنه أحيانا يصدقون وأحيانا كذا فهذا من بابهش الأعمال يقول يقول هل يجوز لي أن أستقدم خادمة للضرورة بدون محرم هذا الكلام تكلمنا فيه أيضا أكثر من مرة، ها ولا ما هو عندكم؟ قطعا أولا ما ينبغي أبدا ولا يجوز أن نستقدم خادمة غير مسلمة من كان يريد أن يستقدم؟ ثم يعني أنا يعني أقول هذا قطعا عن نفسي قطعا والعلم عند الله سبحانه وتعالى والكل يعني مخير أنا أقول إنه مسألة استخدام الخادمة المسلمة بدون محرم هذا الأصل قطعاً نتبعه الغير محرم يقع على من على المستقدم ولا على الخادمة عندما تأتي، ها الحرم على من، على الخادمة لأنه هي قطعاً ما يجوز لها أن تسافر بدون إيش بدون محرم. فأنا أقول يعني إن كان المسألة على الخادمة فلا شك هؤلاء الخدم كما نعرف يعني من حالهم الفقر الشديد والضعف الشديد بلغت بهم حد الضرورة وعند الضرورات تباحش. المحظورات يجوز للخا أنا لو سألتني يعني الأصل إنه هذا السؤال تكون من خادمة تقول يا فلان أنا الآن فقيرة وعائلتي فقيرة ويريدوني أسافر إلى ذلك المكان لكن بدون محرم أسافر أنا أقول لها سافري أنا أقول إيش سافري لأنه وصل الأمر لها حد الضرورة وإذا بلغت حد الضرورة يجوز لها أن تسافر بدون إيش بدون محرم إذا كان سفرها لضرورة شرعية جاز لها أن تسافر بدون إش بدون محرم يجوز لها نعم فأنت إن كنت يعني تريد أن تستقدم طبعا أنت تروح تقول أنا أريد خادمة الخادمة يجوز لها أنها تأتي لكن يعني بعض الناس أو بعض الناس يقول لها أحسن نجيب أجيب كافر لأن الكافر يسولف تسافر بدون محرم عن المسلمة الحقيقة هذا يقع في محظورات عظيمة جدا عقائديه قبل أن تكون إش فعالية عملية استقدام أهل الكفر فيه مودة لهم فيه تقوية لهم فيه إعانة لهم على أهل الإسلام ثم بعد ذلك فيه يعني رضا بالكفر وبدينهم لأنه قطعا هذا لأنت تأتي بهم يعني إلى بيتك تخالطهم يعيشون كأنهم من أفراد أيش من أفراد أهل البيت خلطة بينك وبين أولادك إذا أنت يعني ممكن نقول أنت ما ترضى بكفرهم ولا ترضى ودائما تبغضهم وتقولها تعالي ومكشر وتعطيها وأنتم كشر مع أنه هذا ما يمكن يصلح يعني لا يمكن أنه يقع لكن نقول لو أنك أنت فعلت لكن أبنائك ما يستطيعون يتربون معها يعني من الصغر وقد تكون يعني لبقة جدا وقد تكون محبوبة تصل إلى قلوبهم فيحبونها ثم يحبون ما عليها من الكفري في الحقيقة هذا محظور عظيم جدا ونا تكلمنا فيك يعني عدة مرات إياكم وإياكم أن يعني تستقدموا هؤلاء الكفار الحقيقة أمر عقائدي أكثر منه أمر فعلي نعم فيكم أو في أولادكم أو في بيوتكم نعم ثم أيضا إعانة لهم أن تتعين هذا الراتب الضعيف اللي أن تعطيه للخادمة وعائلة بأكمل أن تسألوا الخدم اللي عندكم يشترون بيوت يشترون يعني العائلة كلها هناك تصير إيش تصير غنية تعيش فأنت تقوي عائلة مسلمة ولا تقوي عائلة نصرانية كافرة أو مثلا بوذية ملحدة والعياذ بالله العاقل يعني يفكر بهذا الأمر يقول وإذا كنت في السابق أتيت بخادمة غير مسلمة للحاجة الماسة حيث أن حيث ليس مع ما أعرف والله ولد والدتي أو كذا أحد كي يعينها يا شيخ إيش إيش الحاجة الماسة اللي تجعلك تجيب كافر هذه متوفر وهذه اللي إذا قالوا لك الكافر تشتغل ببلاش هذه بفلوس هذا حاصل وأنت ما عندك فلوس تقول حاجتي ماسة لأنه ما عندي ثلاثين دينار أعطي للخادمة مثلا وهذه تشتغل ببلاش ممكن إن غير هذا ما في ماسة هذه تأتي بها بأموالك وهذه تأتي بها بأموالك فما ينبغي أبدا لمسلم فضلا عن مؤمن وعن فاضل وعن موحد أن يستقدم إنسانة كافرة أبدا بحال أنت تجيبها كافرة وتسكنها في بيتك وتعطيها وتعطيها وتكرمها بد من الإكرام المخالطة يعني يوم وشهر وسنة وسن قطعاً تنشأ مودة تنشأ يعني رحمة لابد منه ثم يقول نعم لا خمكمل الأوراق شيخ لا نكمل الأوراق ثم يقول هل يجوز الشراء سيارة والأقصاط وما حكم الزيادة المأخوذة إن كان الزيادة للمالك يعني أنا أملك يعني هذا الكتاب أقول اللي يشتريه مني الآن نقداً بدينار واللي يشتريه بيعطيني بعد سبوع ولا بعد شهر دينار وربع جائز يجوز شرعا باتفاق أهل العلم قال لي ما محمد والترويذين قال للاتفاق على أن الزيادة في الثمن لأجل الوقت ها هذا جائز شرعا أما أن كانت الزيادة لغير المالك كان مثلا مثل وضع شركات الآن شركات السيارات اللي عندنا هنا تروح عند شركة الغانم مثل تريد تساجر سيارة أو تشتري سيارة عنده الغانم بمجرد ما أنت توقع معاه العقد على الأقصاد هو يأخذ المبلغ كامل من بنك من هذه البنوك الربوية ثم أنت يكون تسديدك الشهري مهل الغانم لمن؟ لكن الغانم وسيط بينك وبين البنك فالزيادة يأخذها عنك من؟ البنك مهل بالك هذا ما يجوز أرجو أن يكون واضح ما ما استطيع أستطيع يقول ما الحكم الشرعي في العمل النيابي والمحامات والتحقيق على أساس الدستور وإن كانت النية الإصلاح النية الإصلاح ما في مانع هل تعلم السحر كفر؟ نعم أنا قلت نكر أحصل تعلم السحر كفر لأنه ما يمكن يعطونك شيء من السحر وأنك تتحكم في الجن وفي الشياطين وتسخرها لنفسك إلا بعد أن تكفر بالله العظيم يعني الشياطين ما هي لعبة عندك أنت تجيبها تقول لأنا روحوا أسرقوا من هذاك روحوا أعملوا فلان روحوا أضربوا فلان روحوا أعملوا كذا روحوا أضروا فلان الشياطين ما تطيعك إلا أن كفرت بالله العظيم لأن الشيطان قد توعد أنه سيقول ببني آدم جميعا إلى أش إلى طريق الغوائة والضلال ما يرتاح الشيطان إلا إن كفر الناس جميعا الشيطان لا يريحه ولا يريد من الناس إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى فلا فلا يطيعونك ولا يخضعون لأمرك ونهيك إلا إن كفرت بالله وسجدت لهم أو يعني عملت يعني يخرجك من دائرة الإسلام من لم يحكم بما أنزل الله في جميع الأمور ولكن يرى حكم الله هو الحق ولكن يتبع الهوى أو الخوف أو ذهاب الحكم أو فرض أو فرض عليه الاستعمار حينما فرج أن يحكم بهذه القوانين وإن لم يحكموا لا يعطونه الاستقلال طيب لكن بعد ما أعطوا الاستقلال أنا قلت لكم ضربت لكم أمس مثال حتى لا يقع هذا السؤال وهذا أذكره يعني من شيخنا الشيخ أحمد بن تاوي رحمة الله عليه الطنجي من أهل طنجة كان قاضيا يعني في بلده في طنجة وكان يحكم بالقوانين الشرعية إلى يوم الاستقلال يقول بنفس يوم إعلان الاستقلال وإعلان حالتنا نحن على المعاش يقول يوم واحد والله يقول يوم واحد في أول النهار الاستقلال في آخر النهار يقول عزلونا عن الوظائف قعدنا في بيوت كالنساء ما حصل وظيفة أبدا وكان قاضيا في طنجة يعني في مدينة كبيرة جدا من بلاد إيش المغرب فالحقيقة هم بعد الاستقلال حكموا بهذا لكن على كل إن كان الحال وكما وصفت إن كان الحال كما وصفت أنه نحن نعطيك أنت تصير حاكم لكن شرط أنك تحكم بهذه القوانين فهو مضغوط عليه وهو كذا وهو يسعى إلى تحكيم شرع الله عز وجل هذا نرجو أن يكون يعني ينطبق عليه الكفر العملي دون إيش دون الاعتقادي نعم نرجو أنشف الأوراق هل الحكومة علينا بيعة؟ والله هذا شأن بينكم والحكومة. في حكومات ما ترى ولا تؤمن بالبيعاء، وفي حكومات لا ترى البيعة ويعني تحسب لها حساب كما هو شأنه في المملكة. ما قطعا اللي في المملكة لهم كثير بعض السفهاء بعض السفهاء يقول يقول والله ألف ولا أنا بنفسي ما بايعت الملك مثلا فهد اللي بايع الملك فهد المشايخ والعلم هذا أبو بكر الصديق هل بايعه كل مسلم على وجه الأرض؟ لكن هل طاعته تجب على كل مسلم على وجه أظهر لما تجب في طاعة الله عزهر؟ تجب اللي يبايع مو أنت أنت ممكن تكون يعني من من من قصر العقول أنت منت من ال... الذين يبايعونهم أهل الحل والربط فإذا بايع أهل الحل والربط وأعيان البلاد وجبت الطاعة لمنبوعة على جميع أيش؟ على جميع الناس نعم ما حكم الدراسة في كلية الحقوق في الجامعات؟ ذكرنا أمس قلنا يا شيخ إذا كان يدرس الإنسان الحقوق لأنه قطعا هذا الآن أمر واقع حتى يعرف هذه الأمور ويرى في نفسه أنه لا بد من تغييرها والرد عليها أما إن كان يدرس الحقوق حتى يحكم بهذه الأمور وأنها أفضل وأنه يدافع عنها عن حقوق الناس وأنها هي العدل والمساواة هذا على على يعني إيش يعتقد بهذه الحقوق وبهذه الدراسة وكيف يقارن بينها وبين شرع الله سبحانه وتعالى ذكرت يقول مواقف عن كمال أتاترك وفاطمة زغلول والطبخ والأزياء ووزير الداخلية المصري أليس هذا خوض في فقه في فقه الواقع طيب أقول كيف ومن قال لك يعني أن الناس يفصلون بينها هذا هو الفقه وهذا هو العلم أنت تسمي فقه واقع حننسمي هذا علم شرعي يا شيخ وهذا فقه شرعي كيف يعني هل تريد من من, من الشرعيين أنهم ما يعرفون ماذا يدور حولهم ها؟ لكن ما ما هو يعني نحن عندنا الفق الفقه الواقع إنك تعرف هذه الأمور وتعرف كيف يعني كيف يقاد أو كيف تقاد الأمة لكن ما يلزم من من فقه الواقع ومن معرفة فقه الواقع إني أترك العلم الشرعي وأعيب يعني هذه الكتب الشرعية القديمة على أنها يعني على أنه كما يعني كما يسمون وكما يزعمون أنه هذا توحيد تقليدي. هذا توحيد الآباء، هذا تقرير توحيد القرون المتخلفة, المتخلفة، ولكن عندنا الآن يعني عندنا توحيد يعني من قسم جديد، عندنا توحيد هذا هذا الكلام هو الفاسد، كل يعني هذا هذا الفقه الذي بنيناه عن كماله تترك ولا زغلول ولا غير زغلول الحقيقة ما هو إلا يعني من نور علماء الأوائل، من النور الذي وضعه الأوائل سلف الأمة رحمة الله عليهم، نعم أما يعني نبني أحكامنا على الجرائد وعلى التحليلات. وعلى أخبار لندن ولا هذا قطعا هو السفة لأنهم يكذبون نعم لأن الأصل فيه مش الكذب نعم يقول هل لا بد من أهل الكبائر أن يدخل مجموع منهم النار أو ربما يدخلون كلهم الجنة لا لا بد من دخولهم النار قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بشفاعته يعني يحول بين طائفة من أهل الكبائر وبين دخولهم ماذا النار شفاعتي صلى الله عليه وسلم استوجبوا النار ثم يشفع لهم ألا يدخلوها فلا يدخلها كما هم كلهم وين اللي يخرجون بعدين؟ من الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون على دفعات يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة شفاعات له ومن الذين يشفع فيهم أهل الإيمان يخرجونهم من النار ومن الذين يشفع فيهم الأنبياء ومن الذين يشفع فيهم الملائ Κ? هم أهل الكبائل ول من يكون في النار؟ أهل الصغائر لقطعا أهل الكبائر يكونون ويبقون بحسب كبائرهم وحسب جرائمهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين من أهل الإيمان ومن الأنبياء ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قطعا برحمة الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتو ثلاث حثيات يخرج الله عز وجل بها من أهل النار وآخر من يخرج من النار ناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث شفاعة الطويل أنهم لم يعملوا خيرا يعني ما في كبيرة من كبير ولا في قبائح إلا ويش إلا وفعلوها والخير لم يفعلوه ولا يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته من النار. يقول ما رأيك في من يذكر في التفضيل فيقول أبو بكر وعمر وعثمان ويقف. هل هو على صواب؟ بل هو على ضلال والعياذ بالله نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ها؟ وأن رغمة أنوف. ما رأيك عن ما رأيك لمن يقول؟ احمد بن حنبل والشافعي في الجنه لا اقول شاء الله <تصفيق> نقول ان شاء الله انهم في الجنه الصوفيه ذكروا في يعني احد الصوفيه الخبثه اظن الروايه عند هذا السلمي المجرم يقول ان سئل احد الصوفيه الكبار قال يعني اين يعني هل رايت احمد بن حنبل انه دخل الجنه وبعدين يساله يقول لي رايت احمد بن حنبل <تصفيق> فهو قال نعم فانا ابشر السائل ان الصوفيه راو يعني احمد بن حنبل فين في الجنة. ثم قال وهل رأيت بشر الحافي قال بيننا وبينه كالنجم في السماء يعني <تصفيق> يعني بين أحمد بن حنبل وبين بشر الحافي كما بينكم أهل الأرض وبين أيش النجم, النجم الغائر في السماء يقول يقول ذاك لأن أحمد بن حنبل كان كالنهر كل يرده يعني شوف المثال أن أحمد بن محمد كان مثل النهر. النهر يعني كل أهل الأرض يعرفون إيش، يعني أو كل أهل البلد يعرفون إيش النهر. وأما بشر الحافي يقول فكان كالبئر المغطاة لا يعرفها إلا الواحد بعد الواحد. فلذلك يعني فحمد بن محمد اشتهر وشهرته بين الناس أخذت إيش؟ أخذت من مقامه في الجنة عن بشريش. أما بشر الحافي كان بينه وبين الله عز وجل وما حصلت له شر بين الناس فهو كالنجم الغائر كذب كذب قبحه الله. لكن رد على السائل أقول يعني الصوفية عندهم رواية أن أحمد بن حمذ في الجنة ونحن قطعا نرجو لأحمد بن حمذ وللشافعي رحمة الله عليهما في الجنة لا شك لكن نرجو وهذا الرجاء قطعا ما هو من باب الشك وإنما من باب إيش من باب يجعل العواقب لمن لله سبحانه وتعالى وعدم التقوى على الله لأن قطعا أهل السنة والجماعة لا يحكمون لمعين لا بجنة ولا إيش ولا بنار العياذ بالله نعم ما الفرق بين السنن العادة وسنن العبادة؟ سنن العادة ما تدخل في العبادات يعني ليس فيها أجر ليس فيها ثواب عادات تعملها الناس، ها؟ أما سنن العبادة يعني لابد تكون منصوص عليها وأنها من العبادات وتعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولا بد فيها من إغليس من يعني الال تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص الالنية لله سبحانه وتعالى. ما رأيكم بمن يقول أخذ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ و أخذ بفعل النبي ولا أخذ بقوله هذا سفيه يا شيخ أيها الإخوة ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة إتماما للفائدة مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الكويت الفحاحيل هاتف رقم 3911178 عمر بن الخطاب تكلم بكلام مليء بالمعاني العظيمة والسياسة الحكيمة وتابعه في ذلك الخليفتان عثمان وعلي ثم تابعهم المهاجرون والأنصار ولكن الله شرح صدر أبي بكر للقتال وجعل في ذلك خيرا وبركة كما أسلفنا والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة أن لولي الأمر أن يأخذ, أن يأخذ بالشورة وله أن لا يأخذها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم هكذا يثبت لدينا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة وبالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد قبل أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة ذكر لي بعض الحضور بأني ذكرت أن الذي عذب في مسألة خلق القرآن هو الإمام ابن تيمية إن كان ذلك صحيحا فإنما هو سبق لسان فقط والمسألة مشهورة عند تقولها العلم أن الذي عذب بسبب الامتناع من القول بخلق القرآن ونفي صفات الله تعالى هو الإمام أحمد أحمد بن حنبل إن وقع شيء من ذلك فليصحه فإنما هو سبق لسان فنسأل الله لنا ولكم الثبات قول السائل وأعلانه بأنه يحبني في الله قد عمل بالسنة وإن كان هو لا يدري أن حقيقة شيئا ولكن بناء على ما يظهر له فنسأل الله أن يجعلني وإياه وإياكم من المتعبن في الله والعبارة التي يسأل عنها نفسها هكذا زلة العالم بكسر اللام زلة العالم بفتح اللام إيه إن العالم إذا زل وأخطأ وهفا وأفتى بغير علم أو أفتى خطأا ولبس على الناس ولم يبين الحق صار سببا لضلال العالم بل وضياع العالم هذا هو الذي يقع كثيرا في الوقت الحاضر فنسال الله لنا ولكم الثبات هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جاء وصفهم بأنهم كافرون وبأنهم ظالمون وبأنهم فاسقون يحكى علي بن عباس إن أنه قال أن ذلك كفر دون كفر أولاً ينبغي التثبت عن صحة هذا الأثر عن ابن عباس وعلى فرض صحته يعمل على طائفة من طوائف بني آدم التي ذكرها أهل العلم عند تفسير هذه الآية لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله سواء كان ذلك قانونا مستوردا أو قانونا يضعه أناس من بني جزتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا أو كان ذلك من ثواليف شيوخ أهل البادية من حكم بغير ما أنزل الله لا تخلو حاله من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الذي حكم به خير وأحسن مما أنزل الله وأعدل مما أنزل الله أو مساوٍ على الأقل ما أنزل الله وليس ما أنزل الله خيرا منه وأحسن وأنسب للناس. من وصل إلى هذه الدرجة فكفره كفر بواح خارج عن الملة ولو لم يصدر الحكم بمجرد هذا الاعتقاد يكفر الحالة الثانية إنسانٌ حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية المستوردة أو المحلية ولكنه يعتقد من صميم قلبه أنما أنزل الله خير وأحسن وأرحم للعباد ولكنه جار الوضع القائم وجامل وذاهن ولم يجر على مخالفة الوضع القائم هناك وضميره من داخله يؤنبه لأنه يؤمن أن ما أنزل الله خير وأعدل هذا كفره كفر دون كفر وعلى هذا يهمل كلام من عباده الثالث إنسان اجتهد ليحكم بما أنزل الله عاظ اجتهد ليصبر الحكم بما أنزل الله فاجتهد فأخطأ فحكم بغير ما أنزل الله خطأا هذا خطأه مغفور له ويؤجر على اجتهاده هكذا ذكر كثير من أهل العلم هذه, الأقوال أو هذه الأحوال الثلاثة عند تفسير هذه الآية وأقرب مرجع أستحضره الآن شرح العديدة قحاوية إن لم تخني ذاكرتي هذا التفصيل موجود في شرح التحاوية فليرجع إلى ذلك طلاب العلم يقول <تصفيق> أعطي الأشياء في أن يكون إن الجمعات الذاتية والحركات الذاتية في أجلال كبيرة وصفوا فيما أجوابه ونرد الله المستعى الجواب على هذا السؤال أولاً وجود جماعات سواء سميناها جماعات دينية أو جماعات إسلامية أو حركات إسلامية عندما نتحدث عن هذه الجماعات نتحدث عن الأمور الواقعة الملموسة لمس اليد ونرى تصرفاتهم والقول بأنهم وإن كثروا ولكن يصبون في مصب واحد، وهو الدعوة إلى الله كلام غير صحيح. أقطع بهذا بأنه غير صحيح. بل إن هذه الجماعات اتخذت الإسلام مطية ووسيلة. لم يكن الإسلام عند هذه الجماعات الغاية. هذا ما نعلمه من هذه الجماعات الإسلام يجب أن يكون غاية الغايات ولكن عند أصحاب هذه الحركات الإسلام وسيلة وسيلة إلى أي شيء وسيلة إلى كرسي الحكم وسيلة لدخول قبة البرلمان وقد صرَّه بذلك كبار قادتهم وهو يعتب على الدعاة الذين يدعون إلى التوحيد والعديدة وينكرون على أولئك الذين يطوفون بالقبور فيقول إن هؤلاء أي دعاة الحق لا يهتمون إلا بالعديدة ونهن نمروا بأولئك الذين يطوفون بالقبور إلى قبة البرلمان تعال نتساءل إذا دخلوا قبة البرلمان بما يحكمون هل بما أنزل الله أتعلّق لا. لأن البرلمان كمان علّم جميعا إنما يحكم فيه النواب نواب البرلمان موظفون لدى الشعب الشعب يختار نوابا للبرلمان وهؤلاء النواب إما أن يحكموا بالقوانين المستوردة القديمة من قبل كالقوانين الفرنسية والإنجليزية والأمريكية أو الشرقية أو إذا تجرؤوا وصاروا رجالا يرفضون هذه القوانين المستوردة ويضعون من عند أنفسهم قوانين تناسب ميول الشعوب. وهل هناك فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي؟ لا فرق. إذا سنوهم قوانين من عند أنفسهم هي بضاعة محلية في حكم الإسلام لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي الذي يضعه شباب من جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويلتمون إلى ديننا الذي يوجد الآن في الساحة إسلامان اثنان إسلام هو دين الله بمعنى الاستسلام والانقياد والإذعان هذا الذي عليه المسلمون الإسلام الثاني الإسلام السياسي الإسلام السياسي هو الذي يدعو إليه الحركيون بدليل لأننا نراهم يقفزون من قطار إلى قطار وقد رأيناهم ذات مرة يعيشون مع قطار طهران فترة من الزمن فيبجلون ويمجدون ولما تقلبت السياسة فإذا يقفزون من قطار طهران إلى قطار بغداد وهذا شيء ملموس لمس ليد كل عاقل يدرك كيف نظهف على عقولنا فنقول كل هذه الدعوات تصب مسباً لا هذا إسلام سياسي متقلب يريد أن يجعل الإسلام مطئيةً